119. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار 110. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 111. وقال إن 129. وإنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يُرَبِّعُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إني هو هو العزيز الحكيم، لَهُ إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا 119. وإنه في الآخرة لمن الصالحين 110. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون 119. ويأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر 110. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين